الحمد لله Panie Komisarzu! Panie Komisarzu! Panie Komisarzu! Panie Komisarzu! Panie Komisarzu! Panie Komisarzu! Panie Komisarzu! Panie Komisarzu! Panie Komisarzu! اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إن كما صل على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يقول النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع قوم في بيت بيوت الله يأتون كتاب الله وتدعسون وفي معينهم إلى نزل عليهم السكينة وغشتهم غحمة وحفلتهم ملائكة وذكرهم الله في من عنده ويقول النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع قوم الله إلا ونادى نادى في السماء أن قوم مغفون لكم قد بدر سياتكم حسنات لزيل مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وتوقفنا عند أحد ومعركة أحد هذه المدرسة مدرسة أحد سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم عاش عدة غزوات. وكان من أهم هذه الغزوات غزوة أحد هذه الغزوة التي كانت قيمة وكانت معركه فاصلة في تاريخ الإسلام وتعلم فيها المسلمون كثيرا ونزلت آيات تقريبا ستين آية في آل عمران تناقش أحد وما ادراك ما أحد توقفنا في المجرس السابق عند بداية غزوة أحد يعني مرد احنا بنطول شوية في التفاصيل لان احنا هدفنا ان احنا اي اي اي اي نستخرج عزاط وعبر نعيش بها في حياتنا بداية المعركة كانت سنة كام كانت سنة ثلاثة هجرية شهر ايه شهر شوال شوال ده في ايه في العيد يعني كان بعد العيد باسبوع تقريبا كان يوم حداشر شوال كانت غزرة احد كان يوم سبت النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس الجمعة ثم امر النبي صلى الله عليه وسلم باصحابه بان يسيروا على بركه الله الى حيث المكان مكان المعركة من الذي مكان المعركة النبي محمد صلى الله عليه وسلم يوم السبت ده اللي هو بداية المعركة كان يوم يعظمه اليهود والمدينة كان فيها يهود فبعض اليهود اسلموا ولكن كانوا يعظمون يوم السبت كان منهم وجل اسمه مخيريق مخيريق لما وجد نوع السلام خرج للقتال قال لأصحاب اليهود هلوموا لنسكة النبي محمد صلى الله عليه وسلم يلا جماعة هنخرج نقاتل مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم أمام هؤلاء المشركين الذين جاءوا من مكة وقد أعدوا جيشا كبيرا لقتال النبي فاليهود أقول النهارده يوم السبت يوم الاجازه ما ينفعش نخرج يوم معظم فاللوم سبت ايه احنا مسلمين والنبي صلى الله عليه وسلم مع, م... مع م... اسلمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وينبغي علينا مصليته وحتى لو لم تسلموا فان بيننا وبينه موعاهده دفاع مشترك على المدينه وهؤلاء جاءوا الى المدينه لقتال المدينه يعني اصلا حتى اليهود الذين لم يسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم كان بينهم وبينهم عهد الدفاع ان لو حد هجم على المدينه هما يخرجوا يقاتلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فرفض اليهود أن يقاتلوا مع مخيريق هذا الذي أسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم وخرج هذا الرجل مع النبي صلى الله عليه وسلم مقاتلا وهو يقول إن أنا قتلت فأخرجوا مالي إلى النبي محمد اللهم لو أنا مت خلوا مالي مع من؟ مع النبي صلى الله عليه وسلم النه الل يقول مخيريق خي يهود نموه السلام أثنى على هذا الرجل عبد الله بن باين سألول احنا اتكلمنا المرة اللي فاتت عن هذا الرجل المنافق الذي رفض ان اي اي يسير مع النبي صلى الله عليه وسلم لأن رأيه لم يمضي قال لك انا ازدائي ان انا رأيي ميمتيش على الناس وانا قلت كلام لازم كلام يتنفذ ورجع بتلت بتلت الجيش وهو رجع لقى مجموعة من الناس كده فلما اليهود فكانوا حلفاءه من اليهود فقالوا ايه رأيك نخرج اي لكن ان احنا نقتل مع المسلمين طبعا هيطلعوا يقتلوا هالواجل بدأ يغير رايه تاني فبدأ يفكر كده هو ممكن نخرج تاني فبعث الى النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ارجعوا فلا نستعين بمشركين على مشركين قال لهم لا انا مش عايز, مش عايز حد منهم معي ورفض النبي صلى الله عليه وسلم ان يخرج هؤلاء وبدأت المعركة كان بداية المعركة ان كان في تقليد كده من تقليد الحرب ان واحد يخرج من الجزة وواحد يخرج من الجزة ويتقتله وكان ده فيه, فيه نوع من انواع ان الناس بتفرح اذا, إذا, إذا المقاتل بتاعهم هو الامتصر فكان البداية المعركة ان خرج رجل من هذا الجيش ورجل من هذا الجيش اللي خرج من في بردك وثلاثة اللي خرج في واحد كانوا كان واحد خرج طلحه بن عثمان من جيش من جيش المشركين وكان مقاتل قوي قوي جدا فانتدعناه النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي. ابي طالب وكان حامل رايه المشركين هذا رجل طلحه بن عثمان رجل من بني عبد الدار فقتل علي بن ابي طالب هذا ليه؟ هذا الرجل واسقط رايه المشركين فده فرح المسلمين وهنبدأ ايه هنبدأ المعركة وكانت رايه النبي صلى الله عليه وسلم يوم احد مرة اسودا يعني قماشه سوداء كانت لعائشة يعني هو عائشة عائشه طلعت ايه هي اللي طلعت القماشه اللي هتبقى ايه هتبقى رايه النبي صلى الله عليه وسلم يقال وكان ايه ايه راية وكانت رايه الأنصار رايه اخرى يقالها العقاب يبقى نوعا ما كان له رايتين وعلى يمينه النبي صلى الله عليه وسلم كان علي بن ابي طالب وعلى يساره المنذر بن عمرو والزببي بن العوام وكان حمزة بن عبد المطلب اللي هو اسد الله سبحانه وتعالى اللي هو عم النبي صلى الله عليه وسلم واخوه في رضاعه وكان حمزة بالمناسبه جماعة جماعه كان في هذه المعركه بسفين يعني كان ماسك ايه ماسك سفينه ويقاتل كان حمزة على القلب وكان اللواء لواء النبي صلى الله عليه وسلم مع مصعب بن عمير مصعب عبد يعني من بني عبد الدار يبقى لواء المسلمين كان بيمسكه مين بني عبد الدار ولواء المشركين كان بيمسكه مين برضو بني عبد الدار يعني ولاد عم وده ما دفن الاسلام ودفن في الكفر ف وبدات المعركه وبدأ ينتصر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقتل تقريبا 26 واحد من المشركين أول ما بدأت المعركه هجم المسلمون على المشركين وحاول المشركون أن يفروا من سيوف المسلمين لكن سيوف المسلمين تحصدهم حصدا وكتب منهم بضع وعشرين رجل وبدا يحصل هرجله وفرار في جيش المشركين وبدا المشركين يفروا من امام المسلمين كان المسلمين في ظهرهم جبل احد وعلى شمالهم جبل الرماه اتكلمنا المره عن جبل الرماه وازاي انو عليه الصلاه موقف مجموعه من على الجبل وقال اوعى حد يلف حوالين جيش المسلمين خليكوا واقفين حتى لو تخطفتنا السباع والطير حتى لو نبحت الكلاب بيؤجل امات المؤمنين حتى لو رايتمونا نحصد ونقتل فلا تبوحوا مكانكم لا نؤتى من قبلكم انو عليه الصلاه اعطاهم وصايا واضحه ان هم ما ينزلوش من على من على الجبل وبدا بدات المعركه والمعركة مخديتش وقت كتير يعني معركه كانت يوم السبت ما عدتش من السبت لحد هو كان نص نهار يعني قعدت من بدري جزاك الله خير قعدت من بدري بدات المعركه في النهار وانتصف النهار وكان المسلمون في انتصار شديد سقطت احد عشر رايه للمشركين 11 رايه كل ما يترفع رايه المسلمين ايه هي حتى سقطت راية الكفر واخذتهم رايه اخذتني وخلاص معنى سقوط راية الكفار معناه ان المعركه خلصت معناه ان ان ان جسد هذب حتى سقطت راية الكفر ولا احد يرفعها مفيش حد هيرفع راية حتى فاهت رايه اسمها عمره واخذت راية غايته الكفار ورفعتها يعني ايه يعني خلاص بقى بدات تشتغل هي كمان وطبعا المسلمون انقضوا انقضات شديد على المشركين حتى فر الجميع خلاص ما عادش في حد في ارض المعركه المعركه خلصت الناس المشركين طلعوا جيش كبير طلع فوق الجبال والصحاب بيقولوا حتى رأينا خلاخل او خدم سوق المشركات اللي هو هند بنت عتبه وكان لابسين خرخال فبدات الستات تجري فيظهر الايه يظهر الخخال في قدمها او في ساقها. ف هنا حصل بقى موقف كان هذا الموقف نقطة تحول في سير المعركه ايه اللي حصل ان الناس اللي كانت على الجبل قالوا خلاص المعركه خلصت فاحنا ننزل ناخد الغنائم فقرروا ان هم ينزلوا ياخدوا الايه الغنائم فطبعا الصحابي اللي هو عبد الله بن جبير اللي هو اللي نواصم وضعوا عليه ان هو قائد الجبل الرومى قال لهم لا تنزلوا يا نواصم ان ما ننزلش قالوا خلاص المعركه خلصت الغنائم ظهرت واحنا محتاجين ان احنا إيه إيه إيه ناخد غنائم وهما احنا نقعد يعني الناس تاخد غنائم واحنا قاعدين هنا حصل بلبله وبالفعل قرروا ان هم ينزلوا من على الجبل ونزلوا من على الجبل نزلوا عشان ياخدوا الغنائم والاموال والذهب والأشياء التي خلفها المشيكون وراءهم وهم يثرون من أمام المسلمين. ولما نزلوا كان جيش المشيكون كان فيه خالد بن الوليد كان قائد له الميمنة بتاعه جيش المشي والقائد الآخر كان عقبة بن أبي جهل. على ما كان خالد وعقبة كانوا قادة له الميمنة والمسجل. فلما نزل المسلمين من على الجبل خالد بن الوليد كان بيفنو هو ومجموعه المشركين وكان جيش المشركين ثلاث اضعاف جيش المسلمين يعني عددهم اكتر ومع ذلك كانوا بيهربوا فلما هم بيهربوا وجدوا ان الجبل اصبح فارغا ما عادش فيه حد فاذا بخالد يجمع مجموعة من اصحابه ويلتف حول الجبل الله سبحانه وتعالى يقول ورسول يدعوكم في اخلاقكم ووقف كده مع كلمه اخلاقكم هو مين اللي كان مقدم ومين اللي كان مؤخر مين اللي كان مقدم النبي عليه كان في في ارض المعركه وال والصحابه على جبل هومافن في المؤخره يعني هم بيحموا ظهره لما الغنائم ظهرت اللي حصل ايه ان هم سبقوا النبي عليه الصلاه والسلام يعني هم نزلوا لحد ما نواح صلّى الله عليه هو في آخرهم وهم تقدموا عليه هنا النبي صلّى الله عليه وسلم يقول إلّي عباد الله نواح صلّى الله بدأ ينادي على المسلمين يقول إلّي عباد الله إلّي عباد الله يعني جعوا مرة أخرى لكن اللي حصل إن إستطان وقف ينادي بأعلى صوته أخراكم أخراكم النبي عليه وسلم ينادي على أصحابه أن يرجعوا وشيطان بينادي على أصحابه أن يرجعوا. الاثنين بنفس النداء. الاثنين بنفس النداء. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ظنوا اللهم كانوا على الجبل ظنوا إن المعاجن انتهت وظنوا إن بما أن إحنا كتبنا فهذه نهاية الأمر وأن الأمر لن تكون المسجدين قائمة مرة أخرى. لكن حقيقة الحوار لن تنتهي بعد. جيش المشركين التف حول جيش المسلمين ثم نادى الشيطان بأعلى صوته ونادى خالد الوليد بأعلى صوته إلي أو أخراكم أخراكم فعاد المشركون مرة أخرى فأصبح المسلمين بين بين جيش وجيش يعني ناس من وراهم بيتجاوب بالسهام وناس من قدامهم فين بيهجموا عليهم بالسيوف هنا حصل مصيبة في جيش المسلمين جاء رجل يريد ان يقتل النبي صلى الله عليه وسلم اتجمع حولنا مع السلام اربعه احنا اتكلمنا على قصة ابو عامر الفاسق ابو عامر دا حفر حفره للنبي صلى الله عليه وسلم لقى الموضوع كده فقام حفر حفره وبعد كده جاء رجل اسمه ابن ابن قمئه ودفع النبي صلى الله عليه وسلم فسقط النبي صلى الله عليه وسلم في الحفرة ثم جاء اخر فضرب النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو عبد الله ابن سهاب فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على وجهه فدخل حلقتا المغفو في وجنتي النبي صلى الله عليه وسلم وسقط النبي صلى الله عليه وسلم على اسنانه فكسرت رباعيه النبي صلى الله عليه وسلم اليمنى السفلى يعني تخيل كده واحد وقع فلم من شده الوقعه وقع على وشه فسنانه اتكسرت فسال دم من وجه النبي صلى الله عليه وسلم وجاء ابي بن خلف أبي بن خلف ذا كان بقاله فتره وقاله سنتين بيتدرب عشان يجتل نوع وقال لما إخواته ماتوا في بعد قال لا لأقتلن محمد هو عايز يجتل نوع السلام وانطلق أبي بن خلف يقتل النبي صلى الله عليه وسلم فوقف أمامه مصعب مصعب دا حامل إجاية فقتل مصعب قطع يد مصعب وكان أبي قوي فقطع يد المصعب فامسك مصعب غاية بشمالي فقطع الأخرى فانطلق وأساح بمصعب ضرب مصعب فسقط مصعب في دمائه وانطلق يريد أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم إنما على سلام الدم بيسيم وزه ويتجمع عليه هؤلاء يريدون أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم فجاء طلحه بن عبيد الله مع النبي صلاة طلحة بن عبد الله ببص كده لأن ما سلم يسقط في الحفرة والمسلمين في كل مكان عادت بقى في إيه عادت في إيه جيش بقوا أفراد اتمن هنا وتأتى بيجوا هنا وناس بتجي بتفي تصعدون ولا تلون على أحد يقول لك لا تلون أحد يعني لا يلتفت أحد منكم إلى الآخرش حد يبص أصلا والله فجاء طلحة يريد أن يحمي النبي صلى الله الموقف ده موقف ظهرت فيه وبطولات يعني لما تفكر كده تشوف في بطولات فعلا جدا الله انقض يحمي النبي صلى الله عليه وسلم, اللي اللي الله الله عليه وسلم. فأخذ وضع يده يرفع النبي صلى الله عليه من هذه الحفظة ثم يمتص الضربات بيده يعني واحد بيقاتل بسيف وبيرفع نوع صلى الله عليه بايده بي وبعدين نوع صلى الله عليه مش قادر يقوم فطلح ابن عبيد الله اي اي اي اي اي ينزل عشان نوع صلى الله يقف على ظهره عشان يطلع فوق الحفظة وهو يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم اي اي اي النبي صلى الله عليه وسلم في الموقف ده بيقول إلي يا عباد الله مين حولنا النبي على السلام؟ حد ثم تجمع تسعة أو واحد عشر رجل من الأنصار حول النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي على يقول بيقول من يدافع عني ويكون رفيقي في الجنة مشهد كده لما تفتكر قصة سيدنا عيسى ولما اتجمع حوالي جنود السلطان وأرادوا قتل عيسى بن مريم برشاية اليهود وأرادوا أن يقتلوه وهو يقول من يدافع عني ويكون رفيقي في الجنة محس يرد حتى رفعه الله وهم عدين لهم الحواريين النبع السلام يكون من يدافع عني ويكون رفيقي في الجنة في يكون مطلحة يبادل للقتال فنبع السلام يكون انتظر وينطلق احد هؤلاء اسمه رجل اسمه يزيد بن سكن. يزيد بن سكن ده امه اسمها النسيبة بنت كعب هذه المرأة من من الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم في العقبة وهذه المرأة لها شأن في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم المرأة دي رمعها لما كانت خارجة في القتال كانت خارجة في غزة احد عشان تسقي المحاربين يعني خرجت هي وام سليم وام صليت وأمه مين عائسة رضي الله عنهن وكانوا وظيفتهم أنهما يمرضوا ممرضات أو يضمدوا الجراح ويسقوا هؤلاء الزرحة أنه سايبة بنت كعب لما لقى النبي صلى الله عليه وسلم الناس اتجمعت حواليه في الحفرة وأرادوا أن يفتون نبع السلام عملت, إيه؟ عملت اللسام حوالين وشها وأخذ السيف وأخذ السيف وانطلقت تقاتل امرأة تدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم ابنها بقى اللي هو يزيد وحبيب هؤلاء دفع بهم ليحموا النبي صلى الله عليه وسلم فانطلق هذا رجل الأنصار يقاتل حتى قتل فأوجب ثم انطلق الثاني فأوجب وناعسني يقول من يدافع عني وهو رفيقي في الجنة وطلح ابن عبيد الله يقف حول النبي صلى الله عليه وسلم ويأخذ السهام في يده ابو بكر بيقول أنه كان في جسد طلحه أكثر من ثمانين طعنة يعني تخيلوا كده واحد أنه على السلام كل ما يلتفت مكان السيوف كلها حول النبي صلى الله عليه وسلم وطلح بيه بيلف أكثر من ثمانين طعنة أبو بكر يقول ما نجد أن يجرى شهيد أو قال من اراد ان يرى شهيد يمشي على الارض فلينظر الى هذا مين اللي جاء في الوقت ده جاء الصديق والامين الصديق ابو بكر والامين ابو عبيدة ابن الزراح وكانوا اول من سمع واول من نظر الى النبي صلى الله عليه وسلم اول واحد اول ناس بدأت تكتشف مكان النوع في وسط الهايك ده كان مين أبوك الصديق وأبو عبيدة ابن الزراح فانطلق فإذا النبي صلى يقول دونكما أخاكما فقد أوجب قال لهم الحق طلحة فإذا بالصديق الصديق ينظر إلى طلحة ثم يحمل النبي صلى الله عليه وسلم ولكن طلحة ما يموت عادي <تصفيق> هم انطلقوا يدافعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم فانطلق ا <سؤال> وأبو عبيدة عبيده يحاولون ان يضمدوا جراح النبي صلى الله عليه وسلم ابو عبيده بينظر لقى لجنتي لقى المغفر اللي هو الخوزة دخلت في وش النبي عليه الصلاه و وضغط على وش النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاه مش عارف يفتح عينه من ايه من, من ضغطه المغفر فابو عبيده اراد ان يفك هذا الضغط عن وجه النبي صلى الله عليه وسلم فقام كما ابو بكر يحاول ان ينزع المغفر فقال ابو عبيده بالله عليك بحقي عليك انا عايز اقول لك ان ابو عبيده مدعو ابو بكر او ابو عبيده اسلم على يد ابو بكر وطالحه برضه اسلم على يد ابو بكر فأبو بكر يريد أن يخلع هذا المغفر عن وجه النبي صلى الله عليه وسلم فاذا بابي عبيده يقول بالله عليك بحقي عليك افعلها انا فقال له عميل. هو يعني اضرار كتير قوي الناس بتموت فحاول ابو عبيده ان يخلع هذا المغفر عن وجه النبي صلى الله عليه وسلم فخلعت ثنيته يعني يجي يفك الحلقه اليمين فسنته اتخلعت وفك الحلقه اليمين فأراد أبو بكر أن يفك الضغط عن الحركة اليسرى فقال أبو عبيدة بالله عليك بحقي عليك افعله أنا فتركه الصديق ففك أبو عبيدة الضغط فخلعت الثنية الاخرى فيقوله ما رأينا كان أهتم بعد ذلك أفضل من, من هتم أبي عبيدة بن الزراح أمين الأمة ثم انطلق يضمض جراح طلحة مين اللي في الموقف ده دخل بقى مستريعا ابو دجانه ابو دجانه لا الموقف الصحابه ابو عبيده وصديق بيحاول يضمده جرحنا وعسلام عليه والاسهم إيه لم إيه تنتهي عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاص واحنا قريش كلها لقتل النبي صلى الله عليه وسلم فاذا بابو دجانه يقف يلتف النبي صلى الله عليه وسلم يقف في ايه كانه تجث كده على النبي صلى الله عليه وسلم وابي بن خلف مازال يحاول ان يقتل النبي صلى الله عليه وسلم فنبع صلى الله عليه وسلم يقول لاصحابه اتركوه قال لهم خلاص انا انا بقى انا واسمسك سيفه وأبي بن خلف يلبس دجعا حديديا لا يظهر منه شيء يعني كله كل حديد في حديد ما انتش عارف تصال له حاجة الا مكان في تركوته ظهر منه شيء يعني, يعني ما بين راسه وزسدي في ايه حتى هنا كده زهر منها جزء فضلبه النبي صلى الله عليه وسلم ضربه واحدة في هذا المكان فظل يخوك الثور حتى سقط فحملوا ومات في طريق عودته من أحد إلى مكة وطبعا يعني يعني بئس الرجل أن يموت على يد نبيه أدخل واحد بيقاتل النبي صلى الله عليه وسلم واللي قتل النبي ده هيروح فين ده ده هيبقى وضعه ده مخيف جاء أبو دجانه وطرس النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت الاستهام في ظهر أبي دجانه وجاء الرماه وكان من أشهر الرماه أو من أقوى الرماه سعد النبي أبي وقاص وأبو طلحه الانصاري أبو طلح الأنصري اي اي اي أخذ السهام ووقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم ومعه حربة كل ما واحد يجي يقتل يحاول يأتي النبع السلام يضربه بحربته ويه ويرميه بسهمه فنبع السلام يحاول ينظر فيقول يا رسول الله نحر دون نحرك يقول يا رسول الله لا ترفع رأسك نحر دون نحر طلحة مع أم وقام يحاول أن يرفع النبي صلى الله عليه وسلم على الجبل، يعني طلحة قال النبي صلى يلا من هنا مش هينفع نكمل في هذا المكان، وأخذ طلحة النبي صلى الله عليه وسلم حمل النبي صلى الله عليه وسلم ويحاول أن يصعد على الجبل، وأبو طلحة يرمي بنبله، وسعد بن أبي وقاص يرمي بنبله حتى نفدت السهام، ما في السهام معهم، فجاء مجموعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم معهم سهام أعطوها لسعد بن أبي وقاص، وكان سعد له إيه؟ لا يخطئ سهم يعني كم بيرضى بالضيافة وبيعرف نص الدماغ يقول اللي يجي في عينيه يجي في عينيه كان بيرمي رميا حاذقا كان متقنا لرمي فقال النبي صلى الله عليه وسلم إجم ساعد في ذاك أبي وأمي قال له ارمي في ذاك أبي يعني يقول لك جمع له النبي صلى الله عليه وسلم أبوي ولم يجمع النبي صلى الله عليه وسلم أبوي لأحد سعد نو قصده عم النبي صلى اللي كان ضرب النبي صلى الله عليه وسلم ودخلت حلقتين المغفر في وجهه كان عثوة بن أبي وقاص أخوه اللي هو خالي النوع صلى الله عليه وسلم بيرمي أخوة ويدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم اللي الموقف وهو موجود كده صحابي من الصحابة اسمه أنس بن نضر أنس بن نضر ده كان في تجارة وبعدين رجع من التجارة فبيسأل عن أصحابه وفين النبي على السلام وفين الصحابة قالوا والله ده هم خارجوا فين خارجوا في غزة أحد فانطلق آنس فوجد الناس عائدة قالوا, فيه. قالوا والله كتل رسول الله المشهد ده أنا بقول لكم ده ده في جزء من المعركة في جزء تاني بقى في هرج ومرج والمسلمين بيفره في كل مكان هو شاع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد كتل فقال كتل رسول الله فقال له كتل رسول الله قالوا له هو اتأتني خلاص هنعمل موحين فقال قوموا فموتوا على ما مات عليه قال له هو انت هو مات انتوا عايزين تعملوا تعمله ايه يابني يا انت مستحب قضية ورسالة هو انتوا عايزين تدخلوا للجنة قوموا فموتوا على ما مات عليه فانطلق انس بن ناطق مقاتلا عن النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ ومين سعد بن معاذ سعد بن معاذ ذلك الرجل الذي اهتز له عرش الرحمن لما مات سعد بن معاذ يقول فانطلق انس بن ناطق في اتجاه احد وهو يقول والله اني لأرى ريح الجنة دون احد والله ما استطيع ان افعل مثل ما يفعل تخيلوا يا جماعه واحد اهتز عاش الرحمن لموته فرحا بموت سعد بيقول على فعل انس بن النضر انا ما اعرفش اعمل اللي هو عمله الناس كلها بتقع وهو بيجي الناس كلها بتفر وهو مقبل هو يبحث عن الشهاده هو في حد بيشم ريحه الجنه تعال احكيلكم لكم بقى قصة شم ريحة الجنة دي انا سبن النضر دا رمعها في مرة من المرات قبل احنا سنة ثلاثة من سنة تقريبا اخته اسمها ربيع بنت النضر حديث في الصحيح في البخاري ربيع بنت النضر دية كان بينها وبين واحدة جارية نزاع طفلة يعني مهم ايه ده رابطها فكسرت ايه كسرت سنتها فأهل الجارية راحوا لنبع الصيام وقال لهم احنا بنتنا سنتها تكسرها مين اللي كسرها؟ قالوا ربيع بنت الناضر فقال النبي صلى الله عليه وسلم الأرش الأرش يعني القصاص يعني زي ما تكسر سنتها تكسر سنتها فذهب او رفع الامر إلى النبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فعلم انس بأمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال الله توكسى سنيه ربيع قال له فقال الله عليه وسلم فقال لا والله لا والله لا انت بتعترض على حكم النبي عليه الصلاه والسلام وفي موقف انت اصلا اي اي اي اي اللي مخطئ فيه سكت النبي صلى الله عليه وسلم سكت يعني هتقول له ايه ده يمكن غضان زعلان سكت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول لا والله لا تقصي سنيه جبي ولا بيقعد بعض الوقت حتى جاء اهل اهل, اهل هذه الجاريه وقال يا رسول الله عفونا عنه قال والله يا الله إحنا إحنا عن مش عايزين حاجة. فقال صلى الله, الله, الله, الله من عباد الله من إذا على الله لا الله من عباد الله من إذا على الله لا الله منهم انس يعني أنا تقول والله ما والله ما بس يا جماعه احنا موكيلاً هي بالإيه بفهلوة لا ديش بفهلوة لما تعرف بقى موقف انس بن النضر في يوم احد تفهم إن الأمر كان له بازل إن هذا الذي أقسم على الله ليس بالغرور هو مش فهرها مش كلمات بيقولها إنهم كانوا يبذلون أرواحهم في سبيل ريد الله سعد بن معاذ اللي اهتاد له عاشر أحراب يقول لا أستطيع أن افعل مثلما يفعل هذا وإني والله لا أظن أن هذه نزلت فيه من المؤمنين رجال صدقوا ما الله عليه منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا إن أنا سننظر انطلق في وقت يفيد فيه الجميع انطلق مدافعا عن النبي صلى الله عليه وسلم انطلق بحثا اين النبي صلى الله عليه وسلم في وسط هذا الغبار وفي وسط هذا الفلد هذا الهلد وفي وسط هذا الفرار ينطلق انس بن نضر محاولا الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم عفين اللي العرف انس مين الربيع شافوا جثته انا اسف شافوا صباعه انس بن نضر اتقى حته تقطع اكثر من سبعين قطعة يعني مش اتضرب ومات ده اتضرب وكمل, وكمل لحد ما جسمه اتقطع حتى ان اخته لم تعرفه الا من اصبعي من بناني قالت من الصبع ده صبع انس خاتم ده بتاع اخويا من الناس اللي اللي, اللي, اللي قام ببطوله عظيمه في يوم احد رجل كانت له عجزه اللي هو عبد الله بن حرام والد جابر بن عبد الله والراجل ده كان كان النبي عليه الصلاه والسلام بينه ده, ده من بني سلمة اللي هم مين بني سلمة دولت اللهم همة الطائفة تاني منكم أن تفشله اللهم كان يلقعه كان هو من نوع سام أخ بينه وبين رجل اسمه عمرو بن الجموح عمرو بن الجموح أبو معاذ عارفين معاذ بن بن عمرو بن الجموح اللي قتل أبو جهل في بعد عمرو بن الجموح ده كان عنده اربع أبناء كان أبو أبو الزكوه أبو الرجال وعبد الله بن حرام اخوه في الاسلام كان عنده بنات وكان ده متجوز اخت ده كان عمرو بن جموح متجوز اخت ايه عادليه بن حرام والاثنين كانوا كبار في السن وكان عبد الله اعرج كان بيعاف يمشي فلما جاء يوم واحد استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الخروج واستاذن عمرو بن جموح النبي صلى الله عليه وسلم في الخروج فلما حسام هم كبار في السن وربنا سبحانه وتعالى قام عنهم ليه القتال وبعدين انت عندك اولاد نصيب ولا لا يقتلوا فاولاد عمرو بن شموح ارادوا منعه قالوا احنا ايه احنا نكفيك احنا نقتل احنا وخليك انت موجود في وسط البيت باك انت الكبير بتاعنا فقال له والله قال لهم انا هنزل قاتل لو, كان لو كانت غير الجنة قال لهم لو حاجة غير الجنة كنت بتولك روح لكن دي الجنه و خرج عمرو بن الجموح مقاتلا و خرج جابر عبد الله خرج عبد الله بن حرام مقاتلا ده عنده بنات وقال لجابر ايه قال له بقول لك ايه انا وصيت باخواتك طب انت كبير في السن خليك انا هطلع انا قاتل قال له لا لا خليك انت ايه خليك انت ايه؟ ايه مع البنات وانا هطلع قاتل و خرج الاخوان في الاسلام اللي عبدالله عبد الله بن حرام وعاوجه بن زمون فانطلق هذان الاخوان وقتل في يوم احد الاثنين ماتوا مقبلين على يوم الدين وبعث أحدهم رساله من السبع سماوات بنت عبدالله بن حرام بعد ما مات بتبكيه اللي هي فاطمة اخت جابر فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ابكيه او لا تبكيه قال لها عياطي او ما تعيطيش فان هؤلاء رفعتهم الملائكة قال لها ان أبوكي الملائكة رفعته وكان جابر حزين على أبيه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم موثيا له إن الله قد كلم أباك كفاحا وقال له تمنى يا عفدي قال له ربنا كلم أبوك من غير حجم وقال له تمنى قال له اللي انت عايز اطلبه فقال اتمنى ان اعود الى هذه الدنيا فاقتل في سبيلك مره اخرى قال له أنا نفسي ارجع عشان اموت تاني في سبيلك ليها طعم حلو نفسي اعيش في ده تاني نفسي اعيش احساس التضحيه والبذل ده تاني نفسي اعيش امر الشهاده تاني فقال الله سبحانه وتعالى إني كتبت أنه اي اي اي لا يرجع فيها أحد إنه خلاص ان اللي ماتنا بجعس فقال يا رب فأقرئهم مني السلام وأخبرهم بما حدث لي قال له خلاص يا رب بلغهم بأمنيته فنزدقوا الله سبحانه وتعالى ولا تحسبن الذين كتبوا في سبيل الله أمواته بل أحياء عند ربهم يرسقون فرسالة من فوق سبع سماوات أننا بذلنا لله ووجدنا ما وعدنا ربنا حقا أننا ضحينا لله وأن الله سبحانه وتعالى زعل لنا حياة مختلفة هم ماتوا أحياء. هم ماتوا انك ميت وانهم ميتون هم ماتوا لكن ماتوا في عداد الدنيا لكنهم عند ربهم لهم حياة مختلفة أحياء عند ربهم يوزكون من الناس اللي اظهروا بطولات عظيمه جدا في احد عبد او رجل اسمه جليبيب وده ذكره الامام الزهري ان هذه كانت في احد وفيها خلاف ان قصه جليبيب معروفه لكن هل كانت في احد او في غيرها ان مين جليبيب ده جليبيب ده رجل ايه ايه ايه النبي صلى الله عليه وسلم زابا رجل رجل زاب يوم من الأنصار وقال إني أخطب عليك ابنتك قال أنا عايز أجوز بنتك أو أنا أريد أن أخطب ابنتك فقال نعمة ونعمة عين أو نعمة عين يعني يا سلام أحنا نواصله قالوا لا لا ليس لنفسي إنما لجليبيب وكان الجليليب دميما كان شكله حلو يعني لكنه كان دينا وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه فقال له أنا بخطبها أنا بخطب بنتك لمن؟ الجبيب فقال له زوجت الله ايه من زوجتي الله أخذي ايه اتفع مع بعض نعمل ونكلم ونهوح ونشوف مهمة ذهب الى زوجتي وقال ايه قال النبي صلى الله عليه وسلم خطب عليك ابنتك فقالت نعمة قال لا نونج ليبيب فقالت لا جدايب لا لا لا ابدا فهم الرسول ان يذهب للنبي صلى الله عليه وسلم بيوفر. فسمعت هذه الفتاه فقالت اتردون امر النبي صلى الله عليه وسلم انتوا بتردوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم مش ممكن ازاي كلام النبي صلى الله عليه وسلم طب نعمل ايه فقالت, فقالت لا تردوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم ما دام نوح قال كده الكلام وأكيد الخير فذهب هذا الأنصاري إلى إيه؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم موافقاً قال له خلاص أنا إيه؟ موافقاً وخرج جليبيب إلى أحد مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد انتهاء معاقة أحد النبي صلى الله عليه وسلم يقول هل تفقدون من أحد اني يفتقد أخي جليبيب قال لهم ابحثوا عن اثنين نوع سأل عليهم سال عن سعد بن ربيع وعن جليبيب اللهم شوفوا فين جليبيب وفين سعد بن ربيع فذهبوا يبحثون عن جليبيب فوجدوه ميت وحوله سبعه من المشركين قتل سبعه ومات اوجب فذهبوا يبحثون عن سعد بن ربيع سعد بن ربيع انما عسام هاجر والصحابة هاجوا معاه وكان من اصحاب النعمان عبد الرحمن بن عوف فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم بينه هذا بن عوف وسعد بن الربيع سعد بن الربيع ده صاحب التضحيات صاحب البذل اللي قال له ايه قال له هذا مالي اقسمه بيني وبينك نصفين انا عايز اقول لك بس شوف الناس اما من اعطى واتقى وصدق والhusna شوف كيف ييسى الى يعني سعد بن ربيع مات شهيدا الشهاده كان لها اسباب كانوا بيبذلوا كانوا بيضحوا البطولات كانت موجوده في حياتهم حتى ييسروا لهذا ان هذا المقام العالي من الدين كان يسبقه تضحيات سعد بن ربيع انو عثمان قال لهم التمسوا سعد فين سعد مش شايفه فبحثوا عنه فإذا هو في رمك الأخير بيلفظ أنباته الأخيرة وفيه أكثر من سبعين طعنة فقال أقيو النبي صلى الله عليه وسلم السلام وقولوا له جزاك الله عنا خير الجزاء. ثم نظر اخواني وقال لا عذر لكم عند الله إن خلص إلى رسول الله وفيكم عين تطوف. قال لهم أو أو حدي مثل نوع صدام عايشين. لو لسه في عينك شعرة لو في جفنك شعرة بتطرف قاتل بها لا أعوذ لكم عند الله إن خلص إلى رسول الله وفيكم عين تطرف ثم مات في واحد كان في جيش النبي صلى الله عليه وسلم اسمه قزمان قزمان ده كان بيقاتل القتال الأبطال حتى انه كلما استصعب رجل المشركين على رجل المسلمين انطلق إليه قزمان فقتله حتى إن كثير من الأصحاب لاحظوا قوة كزمان وبلائه الحسن في هذه المعركة فذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله لقد ابلى قزمان بلاء حسنا لقد قتل فلان وفلان وفلان فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو في النار يا ربي مقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم في النار فقال أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فتتبحته أنا بدلت أدور وراه فإذا هو يقتل المشركين ثم يصاب بجرح يعني أتى الواحد وبعدين واحد ضربوا فجرحوا فلم يصبر على جرحه فاتكأ على رمحه فقتل نفسه فقلت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله فقال النبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد تتبعت هذا فوجدته يقتل نفسه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان جده لا يعمل بعمل اهل الجنه حتى يكون بينه وبينها زراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها ان العبره بالخواتيم لو ناخد درس النهارده في أحد ان هناك من ضحى وبذل في ناس عندها بطولات عظيمه في ناس عملت حاجات خطيره في ناس ضحت تضحيات هائله والديك الاخر ان العبره بالخواتيم رجل اسمه قصيرم اسمه عمرو بن قيس او قيس قصيرم ده كان يتعامل بالربا وكان له فلوس عند ناس عرض عليه أصحابه الإسلام فابى خرج النبي صلى الله عليه وسلم بعد الجمعة إلى أحد فإذا بأصيم يأخذ ماله يوم السبت خد ماله بتاعي يوم السبت ثم بدأ له أن يسلم هو لسه في المدينة ثم بدأ له أن يسلم فانطلق يبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلي ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج مقاتلا فانطلق مقاتلا مع النبي صلى الله عليه وسلم قال لك انا بقى اخد فلوس اسلم بقى براحتي انا ما كنت انا كنت انا ما كنتش اسلم الا باخد فلوسي الاول خدت فلوسي دلوقتي بقى مسلم انا ببقى براحتي فانطلق يا مسلما فقاتل فقتل فقاتل وقتل ولم يسجد لله سجد فدخل الجنه قصيم دخل الجنه ولم يسجد لله سجد وقزمان دخل النار وقد ابلى بلاء الابطال العبره بالخواتيم في نفس المعركه في نفس المعركه احدهم في اعلى درجات الجنه والآخر في النار الاثنين كانوا بيقتلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لكن العبره بالخواتيم واحنا عادين الوقتي في المسجد لنا نوايا مختلفة كل واحد جاي له هدف مقرب بقصد الاثنين عملوا نفس الفعل واحد دخل بالجنة واحد دخل به النار كانت مشكلة فين؟ كان الفرق فين؟ في قلوبهم أحد مدرسة نفوس ابن عباس بيقول كان كانت احد نصر نصر فين اللي انا بحكي لك عليه ده كلها ناس اتقتلت يعني عبد الله بن حرام عمرو بن الجموح عثمان قصي مصعب كل ده انا بكلمك عن ناس بتتقتل ناس بتضحي تضحياتها هيله وتتقتل ونبي صلى الله عليه وسلم حواليه مجموعه بتحاول تقتله وهؤلاء اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا حلوم و... وانت بتفكر كده قاعد ترى هذا المشهد بعد بس بيقول لك كانت احد نص فين النصر هنا فين النصر الناس نزلت دي قال اتقوا ان شئتم بيني وبينكم كتاب الله اقرأوا وانشئتم لقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه قال لهم ربنا صدقكم الوعد حتى تحسونهم يعني تقتلونهم استحسنهم تحسونهم بإذنه يعني أنتم انتصالتم عليهم وقتلتوهم بإذن الله ده ناصر حتى إذا فشلتم لحد ما انتم اللي قضوتوا من أنتم تكشلوا انتم اللي فصلتوا في راجل اسمه طعيم بن عدي ده راجل من المشركين في مكه له اخ اسمه المطع ابن عدي له ابن اسمه جبير بن مطع اللي طعيمه هذا مات في بدر هو ابن اخوه اللي هو طعيمه ده يعتبر عمه أجر عبد عنده وقال له لو عرفت تقتل قاتل عمي اقتله ولك الحق قال له انا هخليك حر بس انت تقتل من حمزه حمزه بن عبد المطلب فأجر أو فجعل بينه وبين عبده اللي هو وحشي بن حلب عقد قال له تلت حمزة تحول وكانت هند بنت عدبة تريد أيضا قتل حمزة حمزة أسد الله لان قتل اباها واخاها عبد بن ربيعه وشاهدة بن ربيعه وريدي بن عتبة فكانت تريد أيضا أن تنتصر من حمزة فظل وحشي يترصر وحشي ساب المعارك كلها حريتي حريتي وحمزة وكان وحشي يرمي بالسهم أو يرمي بالحربة كان فيه حربة كده بإيه بيغمي بها فامطلق وحشي يبحث عن حمزة فقط مش عايز اي حد اللي حمزة فلما رأى حمزة سكن تحت اللي ايه صخرة تحت صخرة كده مستني حمزة يعدي وعينه مع حمزة طول المعركة طول النهار حتى جاء وقت ضرب فيه حمزة فكاد ان يسقط فضربه بحربته بين ثنيتي بن رجله فاخترقت وحشي ثنيتي حمزه وخرجت من بطنه وهو يخاف ان ينظر الى حمزه حمزه كان قوي قال فنظر الي سغرقت بسله كده وانطلق يمشي وانا لا استطيع ان اتحرك من مكاني فمشى بضع خطوات ثم سقط. وحشي ده جماعة بعد فتح مكة جاء فلّى الى الطائف وبعدين بعد فتح الطائف جابوا للنبع الصلاة فجاء يشهد ان لا الى الى الله ويشهد ان النبي صلى الله عليه وسلم فقال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله ان علي ناس جايه تسلم فقال من انت قال انا وحشي بن حرب قال قاتل حمزه قال له انت لا ترت حمزه قال فقلت يا رسول الله لقد اكرمه الله به والحمد لله الذي لم يهني على يدي قال له أنا هو ناجي الشهادة بإيه على يدي والحمد لله أن أنا ما ممتش على ده فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل استطعت أن تغرب عن وجهي قال له ممكن مش أبكش معكة ثانية خلصة ثم قال يا وحشي أخرج فجاهد في سبيل الله كما كنت تصد عن سبيل الله قال فرجوت أن أقتل وجلا مشركا كما قتلت حمزة فلما خرج كذاب اليمامة اللي هو مسيلمه الكذاب وادعى النبوه قلت اقتله بحمزه فخرجت بالجيش اريد ان اقتل كذاب اليمامه وبالفعل وحشي من الذين قتلوا مسيلمه الكذاب لما ضربته نسيبة بنت كعب المرأة اللي كنت بقولك على دية اللي بتدافع بتدفع النموه السلام خرجت ايضا لما علمت ان لما يدع النبوه خرجت تقاتل مع ابنائها واردت ان تقتله فضربته ثم ايه ثم ضربه وحشي بحربته فدخلت من ظهري فخرجت من صدره يعني أنا باقدو مش فاهم قوي الحرب قوتها عاملة ازاي او رجل دا كان قوية ازاي انه باقدر بواحد ان, اللي إن اللي الحربة بتخترق الجسم كده بتطلع من من نحية لنحية تخترق العظم حتى سقط العشاء ربنا بعد عشاء ان شاء الله الحمد لله وكافة وصلاة ومسلام على بعاد الى وصطفى سبحانه وعادة عبدالله ابني مسعود يقول ما كنت ارى ان احد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يريد الدنيا حتى نزلت فينا منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخره ولقد سلكوا الله وعده حتى اذا فشلتم استحسنهم باذنني حتى اذا فشلتم وتنازعتم وامري وعصيتم من بعد ما اياكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخره بعدين الصبي يقول انا ما كنتش متخيل ان حد من الصحابه يريد الدنيا او حد مننا يريد الدنيا هكذا الوحي ان الوحي يا بيوريك حاجات ما كنتش يعني انت كنت متخيل ان الواقع له ترتيب معين ابن مسحوب يقول انا ما فهمتش ان احنا حياتنا منا من يريد الدنيا الا بعد هذا ان الصحابة نزلوا عشان ياخدوا الغنائم لما نزلوا عشان ياخدوا الغنائم ده اللقطة اللي حصلت دي تغيرت مجرى معايا كله يعني انا لسه من معاك ما انتهتش أنا, أنا بحكي لك على تضحيات الصحابة وعلى بذل الصحابة وعلى موقف النبي صلى الله عليه وسلم وهو مدرج في دمائي وكسرت رباعيته والصحابة يتجمعون حوله وهناك من يقتل وهناك من يجري وهناك من يبذل وهناك من يفن وينزل القران بعد ذلك يوضح ويعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أين كان الخلل المعركه اتقلبت في لحظات بإيه بمنكم من يريد الدنيا اراده الدنيا طب اردوها ما كانش ينفع يشوفوها لما شافوها كان ينفع يضحكوا عشانها لما اضحكوا عشانها ما كانش ينفع يضحكوا عشانها الان لما اضحكوا عشانها وقت العمل للدين اتقلبت النصر الى مصيبه قال قال قال عشان بن عروه عن ابي عائشه هزموا مشكين يوم واحد هزيمه بيينه فصرخ ابليس اي عباد الله اخراقكم فرجعت أولاهم واستلدهم واخرهم فنظر حزيفة حزيفة ابوه اسمه اليمان حزيفة بن اليمان ابوه كان راجل كبير في السن وبدأ له ان يخرج وقد وضع الله عنه الجهاد هو رجل اسمه خيثمة من صحاب كده قال له عمو احنا احنا لسه في الدنيا الدي قال له الله احنا شكناه مش هنعيش كتير أصلا قال له طب ما ديجي نخاتل مع السلام قالوا يا الله نطلع نقاط فخرج اليمن وصاحبه يريدوا ان أن ينصبوا النبي صلى الله عليه وسلم هم لسه خيّجين لو ناس بترجع هم مش عارفينهم شكلهم ما مش معروفين لهم ما ماتلهم هم, هم عارفينه فزيفة إنه شاب فعارفينه كمش عارفين ابوه ففتحوا من المشركين قاموا قتلوه وصالوا أبويا أبي أبي والصحابة حاجت فقتلوه تخيل صحابك قتل لأبوك خطأ وهم في مع النبي صلى الله عليه وسلم يريدون أن يدافعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم وهم لم يعلموا من هو اليمان فضمض النبي صلى الله عليه وسلم جرحه وأراد أن يدفع ديتهم حذيفة عارف ان الناس اصلا فقره مش لاقين هم خطروه خطا فتنازل حذيفة عن ديته فقال ابي ابي قال فوالله من حجزوا عنه حتى قتلوه فقال حذيفة غفر الله لكم قال وتنازل عن ديته فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما ذال في حذيفة خير حتى لقي الله حذيفة ده اللي هو السلام قالوا عليه قال له عليه على ايه على اسم المنافقين لو هو صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن عون عن مير من عن سعد النبي قال كان حمزة يقاتل يوم أحد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بسيفين ويقول أنا أسد الله قال فعصر فسرع مسترقيا وانكشفت الدرع عن بطني فزرقه الحبشي العبد فبقره. اللي بيحكي قصة قتل حمزه بن عبد المطالب وحشي قصة وحشي مين اللي خلاه يحكي بعد سنين طويلة رجل اسمه عبيد الله ابن عدي مين عبيد الله ابن عدي ده؟ طعيب ابن عدي مطر ابن عدي وعبيد الله ابن عدي عدي يجوز وخلف طفل اسمه عبيد الله كان اخوته كبار لكن هو كان ايه؟ لم يكن اكبرهم عبيد الله باقي اثنين وعدى في الشام ف بيقول لصاحبه بقول لك ما تيجي نعدي على واجل عرف واجل قال له ده وحشي قاتل حمزه قال له انت عرفت قال له بس تعالى انا هقول لك انا تعالى نروح نساله تعالى نسأله كده على الحديث قال له انت قول لي انت قتلت حمزه ازاي فذهب الي وكان عبيد الله ايه ملثما فذهب الى وحشي بن يقول عمرو بن ميه او عن جعفر بن عمرو بن ميه قال خرجت مع عبيد الله بن عديد من خيار الى الشام فلما انقدمنا حمص قال لي عبيد الله هل لك في وحشي نساله عن قتل حمزه قلت نعم وكان وحشي يسكن حمص بالشام الشام فسالنا عنه فقيله هو ذاك في ظل قصره فجئنا حتى وقفنا عليه يسيرا فسلمنا فرد السلام وكان عبيد الله معتشرا عمامته لبس العمامه ويه وملثم بها ما يرى وحشي إلا عينيه مش شايف الا ايه اللي عينه بس ورجليه كان ملبس ال الازار الى نص الساق فشايف ايه رسمه رجليه انا عايز إن لك ان, إن وحشي يعرف <تصفيق> من رسمه رجليه ف فقال عبيد الله يا وحشي أتعرفني هو كان عبد عند ايه عند اخوه وكان بيشيل عبيد الله وهو صغير عبيد الله مسلم هو حسين مسلم ده الاثنين فقال تعرفني فنظر الي فقال والله اني اعلم ان عدي بن الخيار عدي ده اللي هو إيه ابو عبيد الله ابو المطعم بن عدي و بن عدي اللي مات في في بدر قال إني أعلم أن عدي بن خيار تزوج امراه يقال لها أم فسال بنت أبي العيس فولدت غلاما بمكة فاستردعته فحملت ذلك الغلام قال له والله كان عدي بن خيار وكنت كنت عبدا عند ابنه وكان جوز واحدة وبعد ما جوزها خلفت عيل فطلبوا واحدة إيه تردعه فانا شلت العيل ده وابحث له عن مرضعه وكانت رجله شبه لك بالظبط <تصفيق> عرفها <تصفيق> بسوعة سنين. فقال فاستردعته فحملت ذلك الغلام مع أمه فناولتها إياه أني أنظر إلى قدميك قال له هي الزبط فكسف عبيد الله عن وجهه وقال أخبرنا بقتل حمزة قال له أيوة أنا هو أنا اللي كنت غلام صغير قد كده كنت بتطلب لي في الرطعة انت واحد في الرطعة وكان واحد بيشيل عايز صغير كده بيبحث له عن وضعه او سنين وكبر وبقى شاب وبقى شيخ وبيقول له انت كنت في وضعه ليه كان شكلها كده ورجل دي انا عارفها قبل كده شلت رجل دي قبل كده فقال اخبرني عن قتل حمزه قال ان حمزه قتلت تعيبه بن عدي بن الخيار ببدر فقال لي مولاي جبير بن مطعن من قتلت حمزه بعمي فانت حر فلما خرج الناس عن عنين عنين ده جبل جانب جبل احد خرجت مع الناس إلى القتال فلما نصطفر القتال خرج سباع فقال هل من مبارز سباع ابن عر... ده رجل من صناديد من... من ال... الكفر في كريش فقال هل من مبارز فقال حمزة فخرج إليه حمزة بن عبد المطلب فقال يا سباع يا ابن مقطعة البذور تحاد الله وسوله تتكلم تقول هل مبارز فقام حمزة فقتله فشد عليه فقال فكمنت لحمزة تحت الصخرة حتى مر علي فرميته بحربتي فضعها في ثنته حتى خرجت من وركه فكان ذاك العهد به فلما رجع الناس رجعت معهم فاقمت بمكه حتى فش فيها الإسلام ثم خرجت إلى الطائف فقال فارسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسلا وقال إنه لا يهيج الرسل فخرجت مع هؤلاء الرسل انا أنا خرجت من الطائف إلى, إلي مكة فلما راني النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت وحشي قلت نعم قال انت الذي قتلت حمزه قلت نعم قال قد كان الاموي الذي بلغت ما تستطيع أن تغيب عني وجهك قال فرجعت فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وخرج مسلمة قلت لأخرجن إليه لعلي أقتله فأكافئ به حمزه فخرجت مع الناس وكان من أمرهم ما كان الى اخر الحديث حديث طويل يعني يساهد أنه قصة قتل حمزه حمزة بعدما قتلوا مع أطع بطل. ومثلوا بجثثه في روايه ان هو اخذوا كبده وفي روايه ان هما الشاهد ان هو الطعبط بطنه العلم بعدها العلم صحابه على مدافعه لكن هما مثلوا بشهداء احد ونبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على شهداء احد في وقت المعركه ولم يغسلهم يعني اللهم سيبوهم بدمهم كده يدفنوا في مكانهم وما صلاش عليهم وفي خلاف بينها العلم هل يصلي على الشهيد ام لا ابن الله صلى بعد ذلك بعد ثمان سنين على ايه حديث صحيح مسلم حديث عقب بن عامر النبي صلى وسلم خرج بعد ثمان سنين فذهب الى احد وصلى على شهداء احد وقال انا بين ايديكم فرط واني عليكم لشهيد واني اخشى عليكم او لا اخشى كما اخشى عليكم الدنيا انت نفسوا كما تنفسوا فتركهم كما اهلكتهم واصبروا حتى تلقوني على الحوض فوصلى على شهداء احد اشتهد يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي انا ذاك وقتل معاك عليه على ايه على شهداء احد الصحابة المعركة المعركة احد ديت اتاتل فيها عدد من الصحابة سبعين واحد من هؤلاء الذين قتلوا؟ يوجد اسمه عبد الله بن جحش عبد الله بن جحش ده له قصة طويفة قبل المعركه بيوم قبل المعركه بيوم كان الصحابه متجمعين في بيت مين في بيت الفرح في فرح اللي هو فرح حنظله ابن ابي عامله وكانوا متجمعين والقى ده فرح بقى قاعدين في الفرح وبعدين سعد بن وقاص قال تمنوا قالوا بقى كل واحد يقول له امنيته كده فقال سعد بن وقاص فقال اتمنى فقال اتمنى ان ياتي رجل مقاتلا من المشركين لا يقضي عليه احد فاقوم واقتله فقال عبد الله بن جحش تمنى يا عبد الله عبد الله بن اسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم في اوائل الدعوة في مكه وهجر الى الحبشه هو واخوه عبيد الله بن جحش اخوه تد ولحق بالنصارى وهو رجع مع نبع السلام ورجع هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فبيقول له تمنى ايه امريتك ايه؟ فقال أتمنى أن يأتي رجوعا صنديدا فيقتل من المسلمين ولا يقدر عليه أحد فأقومه فأقتله ثم ياتي آخر فيبقى اي اي بطني ويزدع أنفي ويفقع عيني فأقابل ربي بدمي فيقول عبدي ما فعل بك هذا فأقول فيك يا رب عبدالله بن جحش قال له أنا أتمنى أن لله إيه الأمنية دي؟ إيه أمنيات واحد بيقولك أنا أتمنى أن أضحي لله بكل حاجة لما علموا ما, ما عند الله يعني هو لما شاف اللي عند ربنا اللي جرب معاملة ربنا هو نفسه أنه يتعامل مع ربنا أكثر فبيقول أنا نفسي أتمنى أن لربنا عبدالله بن جحسر شو به هذا فيه في يوم احد سعد بن وقاص بيقول وكان عبد الله افقه مني يعني اللي هو ايه لا وكان نفسي انا اتمنى هذه الامنيه انه قابل ربه بدمي فيقول يا رب فيقول عبدي ما فعل بك هذا فيقول فيك يا رب قال له انا عملت بك كده قال له ما فيش اي حاجه الا ان انا كنت مؤمن وبدافع عن دينك بس كده بس كده قال أناس غاب أنس بن نضر عم أنس بن مالك عن قتال بدر فقال غبت عن أول قتال النبي صلى الله عليه وسلم ولئن أشهدني الله قتالا ليرن ما أصنع فلما كان يوم أحد انكشف المسلمون فقال أنس بن اللهم إني أبغى إليك ما جاء به هؤلاء يعني مشكين واعتدي إليك ما صنع هؤلاء يعني المسلمين ومس بسيفه فلقيه سعد بن معاذ فقال أي سعد إني لاجد ريح جنة دون أحد ورها لريح جنة فقال سعد يا رسول الله فوالله ما استطعت أن أصنع كما يصنع أنس بن قال اسد بن مالك فوجدناه بين القتلى به بضع وثمانون جراحة من ضربة بسيف وطعنة برمح وغمية بسهم فما عرفناه حتى عرفته أخته من بنانه قال عبد الله بن زحش اللهم إني أقسم عليك أن ألق العدو غدا فيقتلونني فيكبوه بطني ويزدع أني وأذني ثم تسألني بمذاك فأقول فيك يا رب قال سعيد المسيب وإني لأرجو أن يبذل الله أن يبذل الله الله قسمه كما أبلغ أوله روا الزبير بن في الموفقيات أن عبد الله بن زحش قطع سيفه فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم قطعة خشب في نص المعاك. عبدالله بن جعشب يبوصك مع استفداء بكسك فقال له رسول الله أنا عايز إيه أنا ما عايز عندي إيه فإنما سمع له إيه طاله أخذوا حتة الخشبة فانقلبت في يديه سيف فأخذ هذا الكمبي هو واحد يقتل بخشب، يعني هو كرنه أنه مكمل قال فكان يسمى هذا السيف العجون يعني انقلب هذا ال... هذه الخشب انقلبت في يديه سيفا وكان تسمى العجون بعد موت عبد الله جحش الناس كانت بتبيعها كانها اثار قال حتى بيع بغة تقي ب200 دينار وكان عبد الله من السابقين الاولين عن خيجة بن زيد المسابق بن عن أبي قايلة بعتين صلى الله عليه وسلم يوم واحد طلب سعد بن ربيع وقال لي إن رأيته فأقيه من السلام وقل له يا لك النبي صلى الله عليه وسلم كيف تجدك؟ فجعلت أطوف بين القتلة فسطه في آخر مق وبه سبعون ضربه فقلت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقيك السلام ويقول لك كيف تجدك؟ فقال على النبي صلى الله عليه وسلم السلام كله يا رسول الله أجدوي حلزنة. فاخر انفاس قال له انا بموت وادخل الجنه قال أجد ريح الجنه وقل لقومي الانصار لا عذر لكم عند الله ان خوصا الى رسول الله وفيكم شفه يطرف شفه يعني شعره في جفن العين تطرف وفاضت نفسه اخرجه البياقي وقال موسى بن عقبه من كفى المشركون على اثقالهم لا يدري المسلمون ما يريدون فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان رايتموهم ركبوا وجعلوا الأثقال تتبع اثار الخيل المعركه بدات يحصل فيها نوع من انواع الحس ان الليل نزل والصحابه على الجبال والمشركين بيقتلوا في المسلمين وسقط كبال الصحابه سقط مصعب وحمزه وعبدالله نجحت اتقتل سبعين من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجاء أبو سفيان ينادي باعلى صوته أفيكم محمد فعمل كان قد لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم جرح النبي صلى الله عليه وسلم يخرج منه الدماء فجاء رجل اللي هو ابو, أبو سعيد الخدري اللي هو مالك بن تمان فيريد ان يوقف الدم والدم لا يقف فوضع فمه على مكان الدم عايز يوقف الدم فبلع الدم فقالوا له مجه يعني تفه فقال لا والله فجاءت فاطمه بنت النبي صلى الله عليه وسلم تريد ان توقف الدم ف ومع علي بن ابي طالب فكان علي بن ابي طالب يغسل الدم فيزداد يعني كل ما يغسله ايه يي يي يي الدم يزيد أكثر فجاءت فاطمة في أحراكة عود وجاءت في وايه ووقفت الدم به المشهد ده الصحابة حوليه النبي صلى الله عليه وسلم واللي اتقتل اتقتل واللي فر فر واللي رجع رجع وأبو سفيان جاي بقى ايه بيستعلن بي بيستكبر بيختل فقال يوم بيوم بدر قال لهم هذي احنا متصارمة أفيكم محمد؟ فالصحابة ينظر إلى النمع السلام عمه وقف جنب النمع السلام عايز يجاوب فالنمع السلام قال لا تجيبوا قال له ما تجاوبش فقال أفيكم ابن ابي كحافة اللي هو أباك الصديق يعني فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجيبوا فقال أفيكم ابن الخطاب هو أبو سفيان بيسأل على تاتل لليه شمعنا دول يعني ما استحابه كتير شمعنا دول بالذات؟ ها؟ ليه ليه أبو بكر وعمر بالذات؟ أحد نعرف موجود، أبو عبيدة موجود، الزبير موجود، أبو الدجانة موجود يعني شمعنا هؤلاء حملت جسالة اللي هو لما جاءت المرأة تسألنا وصلنا نبعث نسأل مين ورق فقال عليك بالذين من بعد يا بكر وعمر ان دول سيدين دين الناس يا جماعه الناس تحملها للدين درجات يعني احنا عايزين في الديس في واحد يطلع من الديس ده يروح ينفذ يبحث عن سيد النووي يكرهها في واحد هيروح يحاول يضحي ويتعامل مع ربنا في واحد هيفكر ازاي يكون اقرب الى الله في واحد عادي كان دايس ظريف في واحد ولا كان في حاجه اصلا الناس درجات فالصحامة لما تلقوا الدين كانوا درجات اللي تحمل مسؤولية الدين كان يمكنه عمر كان اعلى ناس تحملا ان هو كان بياخد الكلام شايله شايل مسؤوليته بيفكر فيه يعني مش بيتحمل الكلام وهو واحد عالي اللي هو يعني في واحد بيتعامل مع الدين كأنه ضيف اللي واحد داك يتفضل لو هو ديني يقول لك أصلي محدش قال لي ما حدش دعاني ما حدش جابني وهو لو كان يقول لي كنت جيت داي داي هو البشا ضيف وفوه يتعامل انه هو اي يعني اي اي ممكن يعمل حاجة في واحد بسايل مسئولية هو الواحد وبيشي المسئولية فكان من هؤلاء يبكنوا وعمر وبكروا عمر, عمر. هؤلاء يحملون هم همال عسكر أبو سفين كان فاهم ده فبيقول هو أبوك موجود لان لو أبوك موجود يبقى هنكمليني ومعك لسه مخلصاتك لو عمر موجود يبقى معك لسه موجود حنسه مخلصاتك فقال أبوك أفيكم أبوك ونوع قال لا تجيبوه سبوب. فقال أبو سفيان أعلى هبل. أبو سفيان ايه بدأ بعدي لما نوع سمش موجود والعمه مش موجود, موجود وبكر مش موجود عليه أعلى هبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تجيبوه؟ فقالوا وما نجيبه يا رسول الله نقول ايه فقال قولوا الله أعلى وأجل لما يجي عند ربنا لا يكلموا عن ربنا أو عسيبه ربنا حد يعتدي ولا يتكلم والله هو المين فقال أبو سفيان لنا العزة ولا عزة لكم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر أشيبه فقال الله مولانا ولا مولى لكم قال يوم بيوم بدك فقال الله صلى الله عليه وسلم أشيبه فقال عمر قتلانا في الجنة وقتلاكم في النهر قال له انت فرحان انتو هتموتوا هتخشوا النار واحنا ما هنموت هنخش الجناح اصلا عايزين نموت كلنا غير ان النبي صلى الله عليه وسلم كان قلق من ان يتحرك ابو سفيان بجيشه الى المدينه يعني بعد اللي حصل ده ممكن ياخدوا الجيش وايه ويطلعوا عالمدينه فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن أبي طالب وسعد الرقاس التمسوا الجيش قال لهم خليكم وراهم لو شفتوهم يركبوا الجمال يبقوا مرحل مكة لو شفتوهم ركبوا الاحسنة يبقوا مرحل المدينه وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يحاول أن يلملم هذا الجيش مرة أخرى حتى يتتبعهم فخرج علي بن أبي طالب يبحثوا عن ابي سفيان فاذا بهم يركبون له الجمال فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان سنخرج غدا قال احنا مكملين وخرج النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يدفعني احد الا من كان في احد يعني ما فيش حد يخرج معايا الا مين الا تقعد بس يعني لو حد من بره ما يخرجش معايا نزل أبي ابي سفيان على بعد اميال من هذا المكان ثم قرر ان يعود ليخذ المدينة النبي عليه السلام منتظر الخبر وهو قلق وجاء رجل من خزاعي من حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم كافرا لكنه كان كان يناصر النبي صلى الله عليه وسلم فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وقال وددنا انكم قد انتصرتم قال له والله احنا كنا ان ما كده بس مع بقى ايه مره ثانيه وسلم عليهم فذهب الى بسفيان فقال هل مررت على محمد قال نعم قال وكيف وجدته قال له ليت عمل ايه قال لقد جهز جيشا كبيرا لكتابكم قال له مش هتنجو فقال ان قد عزلنا أن نرجع حتى نستأصلهم قال له احنا كنا أصلا قررنا نحن نجع تاني فقال لا أنصح بذلك ونزلت في هذا الذين قالهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسن الله ونعم الوكيل فلازم النبي صلى الله عليه وسلم قول لي حسن الله ونعم الوكيل حتى استغفر الله سبحانه وتعالى ابي سفيان وصرف عنه فكرة ان يعود مرة اخرى ولملم النبي صلى الله عليه وسلم جيشه ثم قال استصفوا حتى اسني على ربي قال لهم وقفوا بقى كده دواء وقت عباده مقتلين والنبي صلى الله عليه وسلم قام بهم يسني على الله سبحانه وتعالى اقفوا عند هذا الحد ثم المجر القادم اقول لكم هذا استصفوا بالله